فَلَمَّا قَبَّا مُوسَ الْأَجَلَ وَسَأَرَى بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّي أَأْتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهُ نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ في البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولا مذبّر ولم يعاقب يا موسى أقبل ولا تخاف إنك من الأمنين.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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لذ أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قالت نشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما وَمَن تَبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ أَلَمْ نَجَّاهُمْ مُسَابِبَ آياتِنَا بَيْنَتِهُمْ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَا ذَا فِي آبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ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 فأوقد لي آها من على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ونا كنت من الشاهدين ولكن أشأن قرون فتطاول عليهم العمر وما كنت ساوا في أهل مدينت تتل عليهم آياتنا ولكن ولكن كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لترقى من ما أتاهن النذير من قبلك لعلهم لعلهم يتذكرون.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 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين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 كلا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بر المهتدين وقالوا إن التبع للهداه ما كن تختص من أرضنا أو لم نمسك لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا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 فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم أعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من طوم موسى فبغى عليهم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 وَبِتَغْنِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي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 وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ